قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفا وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرق الموثم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 من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا قالدين في وسالهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نَحْنُ أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها لا ترى فيها حي وجل ولا امتا يوم اذ يتبعون الداعي لا حي وجلا وقشعت الاصوات الرحمان فلا تسمع الا همسا يوم اذ لا تنفع الشفاعه الا من ادن له الرحمن ورضي له قولا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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ اسْكُنْ وَأَزْوُجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَتَّىٰ يَعْصِيَاكُمْ فَيَغْشِيَهُمَا غَضَبٌ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِينَا وَلَا تَظْمَأَ وَإِنَّكَ لا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَظْهَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلَذُنْ لَكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ اللَّهِ أَبَلا فَكَلَّمَهَا فَبَدَتْ لَهُ مَا سَوَّاهُهُمَا طفق يقصم فان على ما من ورق الجنان وعصا ادم ربه فغوا ثم اجتبر رب فتاب عليه وهداه قال له بقوم جميعا بعضكم لبعض عدو فان ما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 مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ نِزَامًا وَأَجَلًا مَسْمَا فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ يَا بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الأُولَى وَلَوْمَنَّا أَنَّكُنَّ بِعَذَابٍ مِن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فنتبع, فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهْتَدَى قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَا وَانْقُرْ إِلَى إِلَهِكَ الذي ضَلْتَ عَلَيْهِ يَاكِفَا لَنُحَرِّقَنَّ مَنْ ثُمَّ لَنَسْفًاهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هو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 يَقُلُ يَوْمَئِذٍ رَبِّنَا اسْفَهَا فَيَدْرُوهَا قاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَقَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ ذِكْرَ رَحْمَنٍ فَلَا تَسْمَعُ إلا همسا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 وَإِذْ سَجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ 119. فإنك لا تضمع فيها ولا تضحى 110. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى 111. فأكنا منها فبدت لهما سواتهما 112. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَاهُ عَالهُ بِقَوْمٍ جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِنَّمَا يَأْتِي أَمْرُكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَن أعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَد كُنتُ بَصِيرًا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 مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ نِزَامًا وَأَجَلًا وسبح بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل غنوبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك وَلَا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به يزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفت وَارْزُقْ رَبُّكَ خَيْرًا وَأَبْقَا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ يَا وَلَمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الأُولَى وَلَوْمَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا لَّوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَهُ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نذل ونغزى قُ كلُل مُ تَرَبِّزُون فَتَرَّصُون فسَتَلَمُونَ مَنْ صْحَ بُ الصِاتِ السَّو وَمَتَدَا